وحلام وعجل واشتياق ولوعة وحزن وتبرح at موت يا اتي ولا انت تحجب يا ابو فلم كان لي وقلت انا عشت لوحدي فلو كان لي وقلت